ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 انظُر إِلَىٰ حِمَالِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى ٱلَّذِى ظَلَمَ كَيْفَ نُشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كما فلحبة أمبت سبع سنابل في كل صوبة مئة حبة.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 وَإِن تُبَتُم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُعُسَرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ فُمَّتُوَفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ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 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلَّهُ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى أن لا ترتابوا إلا أن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 والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وآف واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين الله من <تصفيق> حمد الله Amen.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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه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 وَمَا يَذَّكَّرُ إلا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لدنك رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ربنا إن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 هم الله بذنوبهن، الله شديد العقاب. كل الذين كفروا ستعلبون وتحشرون إلى جهنم وبأس قد كان لكم آيات في فئتين تقتتا: فئتان تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يروهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبارة لأول الأبيصار زين للزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبعكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار فعالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 وَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ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 the uh -huh.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 قالت رب إني وضعتها أنتا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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 إلى أني قد جئتكم أني قد جئتكم بايه من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الاكمه والأبرص واحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك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 فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ ٱلتَّوْرَاةُ والإنجيل إلا من بَعْدِهِ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 أنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمِنُوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لَن تَتَّبِعُوا دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أن يؤتى أَحَدٌ مِثْلَ مَا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 اللهم الله لمن حمده mm uh -huh.